بوك تو يتمش سبعون سبعون بيرشي ارزو اتمك الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء سيجارة اتشمك استهرمي سنس هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Gezmeye gitmek هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Sigara أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. بير سيجارة هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ أو هو يريد شعلة نار واللعة. هو يريد شعلة نار. بير شي أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئا أحب أن أكل شيئاً. شي şey mi أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا. Sizden bir şey sormak istiyorum. Uğrib, an asalakım şey. an asalakım Sizden bir şey rica etmek istiyorum. Uğrib, an atılub minkom şey. şey. Sizi bir şeye davet etmek istiyorum. Uğrib, أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ بير هل, هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Yoksa çay mı tercih edersiniz? Ou tufdül haddretukum çay. Ou tufdül haddretukum çay. Eve gitmek istiyoruz. Nerede an Nerede ila Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. Taxi istemiyorsunuz. هل تريدون تاكسي؟ تلفون يريدون أن يتصلوا بالتلفون يريدون أن يتصلوا بالتلفون كتابلارا باكماك وأن يني بارزيوني اندرمك için www.book2.de يزيارت edin